التسجيل الثاني والتسعون. استمع إلى التراكيب، ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. ألف. تسود الأمانة. باء. حق الاختيار. ت حريه الاعتقاد ف القيم الشرعية